هل اتاك حديث الغاشيه ووجوه يومئذ خاشعه عاملتهم ناقبه تسلانا وراحيه في قلبي عين اميه ليس لهم قرار الا من ضريا لا يهم ولا يغني من جوع سعيها راضية في جمة عانية لا تسمع فيها ناضية فيها عين جارية فيها شرور موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصكوبة وزوابي مبذوتة أفلا ينظرون إلى الهبر كيف قلقت وإلى السماء نُصِبَتْ وإلى الأرض كيف سُطِحَنَ فَذَكِّرْ إِنْ مَنْ أَنتَ مُرَكِّبٌ لَّتَعْلَيْهِمْ بِمُضْطِرٍ إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعْجِبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرِ إِنَّا إِلَيْنَا يَأْبَهُ ثُمَّ إِنَّا إن